بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وانتنروا رسول ربي صلى الله عليه وسلم هجراء قرم دينادي من أرقما وانبائي له رسول ربي تيفي أبي بكر رضي الله عنه أقثم خادم إيثاني عامر بن فهيرا ربي سرى هجالة أماس نمتشان كرا إسان قجيلشو ككرا بيكو عبد الله بن أريكت نما جد أمو كرا التوابا إت إسان قنمي سنرات قفا سراقة بن مالك نمني جد أمو إسان أريئو سراقة قنيروس مشرك رسول ربي في جر إسان واجيندي مكان اللي اريئي كاراتي باقي أذا إسان قولي إرغاسي آخرا إن اللي إني أماني. لما فان نميجان رئيه تيسو أماني إسان لغو قومسي سادف سينا أمو معبد الخزاعية رضي الله عنه تا رئيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم إلمني آنان لغني ممعبدين تني رئي وحيتي فتي رسول ربي فا لغني آنان نوكي دي بني جنان هما نبيران جران جتيني رئي لافتو تقاتو يوقان إلموتو يمانجرا إلم مسار رسول ربي لقني هتعواني دوائي تقلتني يتي أعلم أنه يكون رسول ربي فانه أكسما نمتشان سراقا جدام سنس قال لبطق أرغط تنججا كوريشي لفكيتكان ألغهي قال سنفرق دهجر فرد في عبته رسول فاقري ايه واتسلا رسول ربي فابرقه أبي جاري جري رسول ربيرو كان مرقدي ما يرو كان بتاع يرو كان دو يرو كان دوب إني جري جري ما جري جري تجنان يا رسولنا ميكان ريبن ودك بعاجر تجنان ربي نود جنجرا وما يهيج يادين جنانيه ويتسع إني برجهو فرد إسحاق هركل فت ترتى إرجع كنا رسول ربي تلالبة يا محمد سن تقوتين أجي جنن رسول ربي أجي سراقان سرقان وان ثلا ديمو فر اتهمي رسول ربي صلى الله عليه وسلم شهداث قفسي سني ان دبتن جدني اكثت امنيتين غرا غند مكه ديويه ورغرا رسول ربي دي مهندقت له رسولي خرا خننجرو انو يو بربادي الابي دي بي اي دي بي اجدني خرا دتشاسي اكثت رسول ربي براري انن سنلله رسول ربي اقسم زويري في طلحله ارغني يساني شام الراغلو خراتي ترفنجي چودن ودون اقنه جتتن بايدا غرو سنه ديسي كتي ها الافنتن سينا گدا كراتي رسول ربي قُلْنَا مِرَاءَ وَبَأِ دُبَتَنِي فَكَيْنَا رَسُولَ رَبِّي سُرَاقًا دَان يَرَوْ سِوَارَ كِسْرَاي وَقَم بِثُو كِسْرَاه حَرَكَتِ دِرَتُو يَدَدُجَ دَنِينِي وَذُ إِنِّي رَسُولَ رَبِّي أَرِي أُيُو إِتْهِ مَنْجَدَا كُنِس سِينَا رسول ربي ده مني اثنين أباء عن ربي ثنتي سي وياه اثنين ربي الأول الراء بليكواني لما جتوا إرجع إرجع مني وقى كلاني أفرب باكي ست اثنين سنة أولى جل امتى هجرة رسول ربي تفي في والرسا والجنديم ل قباء هاني ورى انصاره رسول ربي حالن سمته رسول ربي قباء كنا هل كم قدني افربلا هل كم قد افر كنا كيستي مسجد قباء اجار الرسول صلى الله عليه وسلم ويتويا جمعا داغه رسول ربي قال في ابتني أبو بكر نفدوبان كاياني در مديناتي كجيلا أولي صلاة جمعة آقا رسول ربي صلاة يوم يوجد أميه ودو إسان ديمن جمعة اتقيت تي قند بني سالم المعوفي أجدت صلاة لجت صلاة ليني سمقان إساء واديرانوناء جلمة رانوناء رانونا. أولي صلاة جمعة إسلام ما كيتاتي خصلاة متى إسيسان ججو قاندا بني سالم بن عوفي أجتيت صلاة الرسول إيقا صلاة كيفتني رسولي غر مدينة قجيلا قال أفى يا ابتني قاندا بني سالم بن عوفي الراء ديمن لغا ما اسيه يوخان نقتو اسي قد ايساني في مديناء سينا يرو ايسان مديناء سينا مدينان قم مچودان قوتتم تي نمني هندنون مرقانا قيانسون قياء غيان اجائباتي قند مديناتي منيني في, من في بلوك هندنو يوني قوتتم تي رب انفارفت الله أكبر في مناياته مناياتي مناياته بارتين مناياتي مقا مراقراني منا, منا مراقراني مرا رسول ربي إيغان عنا ثمن مالك رضي الله عنه سيناكا نويته ديس قيا أقاقا رسول ربي قلني سن تقاقر جيهم بيكو جدي قيا أقص بريدو قيا رسول ربي تي في أبي بكر مدينة قلن سينا ن امام أحمد ديس سنة دا صحيحان براء ابن عادى برب سرها جالت وأك جنو فارود أن، جمتشود أن، مركان أن، ورد في جورة، سيفه في جورة، أكثت رسول ربي صلى الله عليه وسلم، برأي من في دبرتين قد يا أني كم في يلند ركون خراكي السياعي يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله جلاني هند إسانو رسول ربي سيمة جل سينا إمام مسلم ادهس جهزد أنا من مالك ربي سرحا جالتو أكي جدو سينا خاني رؤ ويا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة غلان سني جينن وانتي مدينة جرم مرتنو يو نوراء في جيّش وامرأب سني جند مرتبّيد. سينا إمام محمد أديس سند الصهيان. عنا ثمن المالك سينا خنايره رديبي أديسو جولين دبرا ديكون دي دببة دي مثا قديا أنمال جدا. نحن جواري من بني النجاري. يا حبذا محمد من جاري نحن بنات من بن النجاري يا حبذا محمد من جاري أكنج أنججنا سينا كنا فرفة أسرتي سينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة قلنا كيف تتوحدت وها ثم فكينف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع تلا التفاح فارو ببريد وقنا فارفة فارفتنجدني ها سندا شي كيس لافن اللجراتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتم سينا قال اساني تسايا بتني ديمن بك مسجد اما التجاره مي قنات شيفت بوثان سن بوتا ربي الرسول إساتي فيلته مسجد رسولات تبقى سنتي إجارة مجاجدشو رسول ربي هو إيه سقبتني إيه دعوة في أغا من نساني إجارة موجيك جسان كجدام درستي لتالفراتي والجين برنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته